لحظ وثورة في كل مأتام وجنود الله في يوم الجهاد معكم يا حجة الله المعظم أصرق معكم يا حجة الله المعظم عيدها عيدها معكم يا حجة الله المعظم نعم نعم معكم يا حجة الم... المعظم بعد معكم يا حجة... آ أي هل من كل عيون داامعة خذ جمارا أو قد الط الآنين الفاجعة أي هل من كل أييونندامعة خذجمارا أو قد الط الآنين الفاجعة خذ الجمارا أو قد الطانين الفاجع لمن يا حجة الله بكينا فخذ الرعيات من أرض الفجيعات لتنادي لفقرة الحسينين فلقبقت بنا كل الوسيعات فلقبقت بنا كل الوسيعات يا ولي الله نعتك القلوب الباكية يا ولي الله نجدك القلوب الباقية فاطلب الثآرات من أرض الجراح الدامية فاطلب الثآرات من أرض الجراح الدامية فاطلب الثآرات من أرض الجراح الدامية قطرات الدم من نحر الحسيني لها بُن وثورة في كل مأتم وجنود الله في يوم الجهاد معكم يا حجة الله المعظم معكم يا حجة وينهم وينهم الجنود معكم يا حجة الله المعظم اصرخ اصرخ معكم يا حجة اوه ايها المهدي من كل عيون دامعة خذ جمارا أو قدتها بالأنين الفاجعة أيها المهدي من كل عيون دامعة خذ جمارا أو قدتها بالأنين الفاجعة خذ جمارا أو قدتها بالأنين الفاجعة أنا الأتبار بسايفي أحمل الوحي أنا الأكبر يا طافو بسايفي أحمل الوحي اسمعني حبيبي اسمعني حبيبي اترك السوالف الله يخليك اترك السوالف أنا الأكبر يا طافو بسيفي أحمل الواحي لهيب الموت من خلفي يروي كاربلاري حسيني الهوى قلبي وقاد أبحار سالية وما أحلاه أن يغدو هو قلبي حسيني يا. وما أن يغدو هو قلبي حسيني هو قلبي يا طفو بسيفي <تصفي> أحمل الواحية لهيب الموت من خلفي يرويك أربلاريا حسيني الهوى قلبي وقد أبحاثي حسيني وما أحلاه أن يغدو هوا قلبي حسيني هوا قلبي حسيني هوا قلبي حسيني وعلى قوادي جرح تشهد وبفيض نحره دم منتهجاد فلقد خر صريا وموساد والساد اوما قتلتم فيه محمدا اوما قتلتم فيه محمد وعلى فؤادي فرحمت شهاد وبفيض نحره دم منتهجاد فلقد قرصري ان وموا الساد او ما قتلتم فيه محمد او ما قتلتم فيه محمد ضجت الخيمات تنعاه شهيدا في الثرى جسمه المحفور صحا للخيول معبرت ضجت الخيمات تنعاه شهيدا في الثرى جسمه المحفور صحرى للخيول معبرة، جسمه المحفور صحرى للخيول معبرة. قتلوه ضاميا وسق العرائى، تركوه ثائيا فوق الترابي، وعلى جبينه وحي عظيمان. قتلوا بقتله آية الكتاب قتلوه ضامع خصف العراء اتركوه ثاويا فوق التراب وعلى جبينه وحي عظيم قتلوا بقتله آية الكتاب مذهوى الأكبر للأرض صريعا في العراء قد هاوت كل القلوب فوق أرض كربلا مذهول الأكبر للأرض صريعا في العراء قد هاوت كل القلوب فوق أرض كربلا قتلوه الضامئا قص العراء اتركوه ثاويا خلق القراب وعلى جبينه وحي عظيم قتلوا بقتله آية الكتاب قتلو بقتله آية الكتاب قتلو بقتله آية الكتاب آي إخواني الليلة ليلة تلبية تلبية للحسين سلام الله عليه فنحن من ارض البحرين من ارض القداسة من ارض التهر والنقاء نرفع اصواتنا الولائية بحناجر حسينية. كلنا ايدينا الى الاعلى. كلنا ايدينا الى الاعلى. حتى الذين على الجوانب. ليس الذين فقط في الموكب. كلنا نرفع ايادنا. نتوجه بقلوبنا الصادقة. الى ضريح الحسين. الى كربلاء الشموخ. كربلاء الارادة. كربلاء الشهادة. كربلاء الحسين. سلام الله عليه. خمس تلبيات نهز بها ارض البحرين لتصل الى ارض كربلاء. خمس تلبيات متتالية اخواني. لبيك يا حسين. وتلبية اخرى نفدي بها ابي الشهداء الحسين سلام الله عليه خمس اخرى خمس اخرى اخواني بالروح والدم نفديك يا حسين بالروح بالدم نفديك يا حسين يا حسين. إني أنا الأكبر والشباب من حيدار والنصر في عزني هي هات أن أقرار إني أنا الأكبر والشباب من حيدار. والنصر في عزمه هيها تعلقها الموت لا أخشى يا ظالمي والله الموت لا أخشى يا ظالمي والله إني أنا الأكبر أنا الأكبر والشبل من حيدار والناصر في عزمي هيهات أن الموت الموت لا أخشاه يا ظالمي والله الموت لا أخشاه بعد الموت لا أخشاه يا ظالمي والله الموت الموت يا ظالمي والله آه يا ظالمي والله دع الحب ليس فكوبي الحزن من بعد حبيبي وحبيبي ما رأته العين لكن رآه القلب ما بين القلوب صار همي مأتما بين الحنايا فلا أصغي إلى الطير الطربي واستدارت كرة الأرض بقلبي وفيها الحزن من بعض الشعوب سر همي سروغ امي انما محبوبي يا حائر في الطوف في بسيوفي قد احطت هالعساك سروغ امي سروغ امي أنا محبوب يا حائر في الطفوفي بالسيوفي قد حاطته العشاك بنفسي ظل قلب نهر ضامي ويا ليت الفنمزق أيامي بناسي بل كل من نغر ويا ليت تلفن ما زق أيام عزيز أن أي يرع ما بين أعدائي بحيث الماء يشكو البث والماء عزيز أن يرع ما بين عداي بحيث الماء يشكل البثال الماء عليه آدم غزق عيني وسالت دمعة من كل أجواء ده الحب ليس ال ربي كوبي فكوبي الحزن من بعد حبيبي وحبيبي ما رأته العين لكن رآه القلب وبين القلوب صار هميمة من بين الحنايا فلا أصغي إلى طيل الترابي واستدارت كرة الأرض بقلبي وفيها الحزن من وفيها الحزن من بعض الشعوب سر غمي أنّ محبوبي يا حائل في الطفوفي بسيوفي قد حطت العساكر عساك سر غمي سر غمي يا حائل في الطفوفي بالسيوفي قد حاطاته العساق قد حاطاته بنفسي ظلقوا من نهري يشكو بنفسي ظلقوا من نهري ضامي ويا ليت تلفن مزق أيام بنفسي ظلق بالنهر ضامي ويا ليت تلفن مزق أيام عزيز أن يرى ما بين عداي تحيث الماء يشكو البث للماء عليه آدم مزق الزقعيني وسالت دمعة من كل حوائي وسالت دمعة من كل حوائي وسالت دمعة من كل حوائي آه دا الحب ليس الحب كبير فكوا بالحزن من دعاء حبيبي وحبيبي ما رأته العين لكن رآه القلب ما رآه القلب ما بين القلوب صار همي مأتم بين الحنايا فلا أصغي إلى الطير التروبي. واستدارت كرة أرضي بقلبي وفيها الحزن من بعض الشعوب سر غمي سر غمي أن محبوبي يا في في الطفوف بالسيوف قد حاطت قد حاطت سر غمي سر غمي أنما أحبوه بي حائر في الطفوفي بسيوفي قد حاطت العساكير قد حاطت بنفسي ظل قلب النهر يسكو بنفسي ظل قلب النهر ضامي ويا ليت الفنمزق أيامي بنفسي ظل قلب النهر ضامي ويا ليت الفم مزق ايامي عزيز ان يرمى بين اعدائي حيث الماء يشكو بحيث الماء يشكل بثن الماء عليه عدم مزق عيني وسال الدمعه من كل حواي وسالت دمعته من كل حوائي وسالت دمعته من كل حوائي دعني والأسدحني بحوزني بين شاني دعني في حسين فاتر روحي هد ما زال حسين يتغام بين أجهاني فالقلب كتاب للرزايا وهو عنواني يا شافج روحي يا بلسم منوحي أفديك بروحي أفدي يا أحلى جنوني يا مرسى شجوني تبكي كعيوني تبكي يا شاف جروحي يا بلس منوحي أفديك بروحي أفدي يا أحلى جنوني يا مرسى شجوني تبكي كعيوني تبكي تبكي كوروني دعني والأسى دعني بحزني بين أشجاني <تصفيق> رحم الله والديك ساكت الله يخليك إلتم وإنت ساكت ما أريد أسمع ولا صوت. دعني والأسى دعني بحزني بين أشجاني دعني فحسين فات روحي هدعتاني نبيك يا أبا عبد الله معز على حسين يتهاما بين أشفاني وويله فالقلب كتاب للرزايا وهو عنوان فالقلبك تأهل للبرايا وهو عنهاني دعني والأسع دعني بحزني بين أسجاني آه آه يا حسين دعني فحسين فتروحي هد داركاني والمحبين للحسين اسمع صوته حسين دعني والاسع دعني بحضني بين اشجانك اي دعني فحسين فتروحي هد داركاني واني والي معز على حسين يتهام بين أجفاني فالقلبك تعضل الرزايا وهو عنواني يا شافي جروحي يا بلسم نوحي أفديك بروحي أفدي يا أحلى جنوني يا مرسى جنوني تبكي كعيوني تبكي يا شافي جروحي يا بلسم نوحي أفديك بروحي أفدي يا أحلى جيوني يا مرسى سجوني تبكي كعيوني تبكي يا ليت دمي يجري إلي مثل مالهوزني ما أدرك ما حزني علي يا أخي الحزن الامي موته بين يدي دون معدافنا هه اتفني بزهري وداجيني وارتاح لحاني ادبيك يا حسين اتفني بزهري وداجيني وارتاح لحاني اتركني وحبي فلساكن قلبي أهواه وربي أهواه الجاري بسمحي الثاوي بضلعي حاشا أن دمي ينسى ايه اتركني اتركني وحبي فلساكن قلبي هو وربي أهواه الجاري بسمع عين الثاوي بضلعي حاشا ان دمي ينسى يا ليت يا ليت دمي يجري اليه مثلما ما ما عدرك ما حزني علي يا أخ الحزني حلمي موتة بين يدي دون معافني يا حسن يا حسن اتفني بذعرين ودجيني وارتحل عني وارتحل عني اتركني وحبي فالساكن قلبي أهواه وربي أهواه الجار بسمعي الثاوي بضلعي حاشا أن دمعي ينسى يا دمع زمزم هذا المحر ابكي لا يا علي والدمع من داي والنوح علي والقلب علي حزني تاكل والجرح علي ف يا بنى الغوالي واليوت مخيب فوق المعالي مثل يجبالي حزني تكلم والجروح علفاه يا ابن الغوالي واليوت مخيف فوق المعالي مثل الجبال نهر الدمع يسعى كل الكون ينعى ايوا حسين حتى الطفل الشاكي في عاشوري باكي ايوا حسين اي نهر الدمع يسعى كل الكون ينعى ايوا حسين حتى الطفل الشاكي في عاشوري باكي ايوا حسين يا دمعه زمزم هذا المحل ابكي لا يا علي وادمحه من دم والنوح عليه والقلب ببالك حزن يا عدم حمزاه هذا المحر ابكى لا يا علي والدمع من دم والنوح عليه ويقال ببالك حزني والجر حولفان يبنى الغوالي وليوت مخيه فوق المعالي مثل الجبال نهر الدمع يسعى كل الكون ينعى أيوة حسين حتى الطفل الشاكي في العاشور باكي أيوة حسينة أي نهر الدمع يسعى كل الكون ينعاه ايوه ايه حتى الطفل الشاكي في العاشور باكي يا دمع زمزم هذا المحرم ابكى الليالي والجامع من دم والأوحو عليه والقلب بالي حزني تكلم والجر حولفه يبنى الغوالي واليوت مخيه فوق المعالي مثل الجبال نهر الدمع يسعى كل الكون ينعاه ايوه حتى الطفل الشاكي في العاشور باكي والدمع يسعى اي كل الكون ينعى يا روح حسين حتى الطفل الشافي بالحاشوري باكي يا روح حسين مجرانا حسين مرسانا حسين والبحر دائم عن في شواطئ الارض حسين والسبع حسين والروح ذاهت في ما عاني اجرانا حسين مرسانا حسين والبحر دائم عن في شواطئ الارض حسين والسبع حسين والروح ذابت في معاني نبكي نحمي بدي معنا والأروح بالهام نعلي وهو القمر المصبح نبكي نحمي بدي معنا والأروح بالهام نعلي وهو القمر المصبح بايعنا كبيدا عهدنا محرم إيه بايعنا كبيدا عهدنا محرم أن نبقى سورا للشرع السامي عهدا يبنى الزاهرة بالعزم والنصرة نبقى للحاش رجون الإسلامي عشناه أحرار وابينا أن ننضم بالروح بالدم نفديك يا إسلام عشنا أحرار وابينا أن ننضم بالروح بالدم نفديك يا إسلام عشنا أحرار وأبينا أن ننظرهم باللوح بالدام نفديك يا إسلام نفديك مجرانا حسين مرسانا حسين والبحر دائم حن في شواطئ الأرض والروح ذابت في معاني مجرانا حسين مرسان حسين والبحر دمع حن في شواطئ الأرض حسين والسبع حسين والروح ذابت في معاني نبكي نحميك بدمعنا والارواح عيب العالم نعلي وهو القمر المصبح نبكيه نحمي بدمعنا والأروح بالهام نعليه وهو القمر المصبح مأتمي في نهجه لا يساود وعزائي سوف يقاو يقاو مأتم في نهجه لا يساؤ وعزائي سوف يقاو يقاو عزائي هذا كل مظلوم الظالم سيبقى رجزا فيها من ايام ولا تفنيه ازياف الاجرام ولا لن يمحف الفكر الصدام وسيبقى في الصلب وسيبقى في الزمان مخلد بمحمد وعليه وسيبقى في الزمان بمحمد وعلي لا يميل الطود للريح الهبابة هل تموت بالغيض الأقلام المرتابة صدق المظلوم فانسلاعه يبقى وستفنى كل الرعايات الكذابه لا يميل الطود للريح الهبابة علي لا يميل الطود للريح الريح الهبابة فالتمد بالغيض الأقلام المرتابة صدق بالها صدق المظلوم فالإثام يبقى وستفنى كل رغية تلك الذابة ما التميم في نهجه لا يساوم وعزائي سوف يطاول ما اهتمي في نهجه لا وعزائي سوف يبقى ايه حسائي هذا كلمه مظلوم مظالم سيبقى رجل فيها من أيامه ولا تثني أسيا في الإجرامي ولا لن يمحى بالفكر السامى وسيبقى في الزمان مخلد بمحمد وعلي وسيبقى في الزمان بمحمد و... لا يمين الطود الريح الهبابه فلتنم بالغيض فلتمت بالغيض الاقلام والمرتاب صدق المظلوم وقل كل الكذابه الطود يبقى وستفنى كل الرايات الكذاب لا لحمات الوثنية لا لسموم من عفلقية لا لخيانات امية لا بعدات الطائفية لا يا حروش لا لعصور عصور الجاهليه مأتم ما في نهجه ما أتم في نهجه لا يساوم وعزاء سوف يبقى مأتم ما في نهجه لا يساوم وعزاء سوف يبقى حسائي هذا المظلوم الضامن سيبقى رجزا فيها من أيامي ولا تفنيه أسياف الإجرام ولا لن يمحط الفكر الصدامي وسيبقى في الزمان مخل بمحمد وآه وسيبقى في الزمان وين الصوت وين وين لا يميل طود للريح الهبابة فلتمت بالغيظ أقلام المرتابة صدق المظلوم فالإسلام يبقى وستفنا كل ربيع يعطي الذابة لا يميل طود ليس الهباب فلتمت بالغيظ الأقلام المرتابة صدق المظلوم فالإسلام يبقى وستفنا كل الرايات كذابا إني أنا الأكبر ويشيبن من حيدار والناصر في عزمي هيها تألقها أن إني والناصر في عزمي هيها تأنقها الموت لا خشى يا ظالمي والله الموت لا خشى <تضحكي> يا ظالمي والله <تضحكي> إني أنا الأكبر والشبل من حيدار والناصر في عزم هيها والناصر في عزمه هيها تأنقها الموت لا أخشاه يا ظالمي والله الموت لا أخشاه يا ظالمي إني أنا الأكبر والشبل من حيدر والنصر في عزمي هيهات أن أصوت وحصوت إني أنا الأكبر والشبل من حيدر والناصر هيهات هيهات الموت أعلى على الموت لا أخشاه يا ظالمي والله الموت بعد مرة ثانية الموت موت الاخشاه الموت لا اخشاه بعد سبعه سمعي الموت يا الله يا وانيبي الله يا مانبي والله, والله عينني راح لو كل هم دامع لهيفة تسمع صراخ الودايع في السماء وجمل الجوانب هتطالع يقولون الناس شبه مصطفى واقع عين مني راح لوكين هم دامع لهي تسمع صراخ الوداع في السماء جمل الجوانب بهت طالع يقولون إن شبهه مصطفى واقع وش يقولون قلبي يسأل جواب الأكميل سوا يا موالي ليا انظور ما تفرني من فاقل ترب وش يقول لهم قلبي يشأل جاوبي الأكبر بالإصلاح يا موالي ليا انظور معتفر من فقلي يا أول فادل الوالي في الأول يا راحل عن أبوه يا راحل عن أبوك حارق في معد ولا عد لو لعد موتك لك يوسى مغيرة تربة جمرد رمل وافاد يا أول فادي للوال في الولاء يا راح عن أبوك حارق فاد ولا عيد لو لعب موتك لك يسار غير تربة جمرد رمل وافاد يشوفك تحضن رمله وتصوب دم ومن آلام حتى الصخرة تتألم يشوفك تحضن رمله وتصوب دم ومن آلام حتى الصخرة تتألم ومن آلام حتى الصخرة تتألم ومن أعلم حتى الصخرة تتألم؟ عين مني راح لو كلها مدامع لهيف تسمع صراخ الوداع في السماو جمل الجوانب منها تطالع يجون الناس به مصطفى واقع عين مني راح لو كيل غامة دامع لهيفة تسمع صراخ الوداع في السماء وجملة جوانبها تطالع يقولون ان شبه المصطفى وادع وش يقولون قلبي يسأل جاوب الأكبر بين الصواب يا موالي ليين بوس محتفر من فوق للتراب وش يقولون قلبي يسأل جاوب الأكبر بين الصواب يا موالي. ليا ينظر محتفر من فوق لتراب يا أول فادي الوالي في الأولاد